وقال فرعون تونني بكل ساحر عليم وقال فرعون تونني بكري ساحر العالمين فلما جاء السحرة قال لهم موسى قال لهم موسى ألقوا ما أنتم القول فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السح فلما ألقوا قال موسى سَيُبْطِلُ لِمَنْ ضَاهَ تِلْكَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ إِنَّ الله قَبِيلَ كَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ وَيُحِبُّ اللَّهُ الْحَقَّ قَبِيلَ مَا تَدْعُوا وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذرية من قومه على خوف سماحا منشوتا إلا ذرية من قومه على خوف على خوف من فرعون وملئهم أن يبتنهم على خوف عَوْنٌ وَمَلَائِكَتُهُمْ أَن يَفْكُّوا عَنْهُ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وإن فرعون قَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا إِنَّمَا عَلَى ثَلَهِ تَوَكَلُ إِ كُ تُم مُسْلِمِينَلَه تَوكَل إِكُتُم مُلِمِين فَقَاوا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ون نَادِنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَنَادِنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَدْعُو آلَ قَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بَيُوتًا وَاجْعَلُوا وَأَمْ حَنَانَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْجُدْ وَارْكَعْ مَعَ الرَّاكِعِينَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَتَصَدَّقْ وَأَكْرِمْ ذَا الْقُرْبَىٰ وَلَا تَبْخَلْ بِالْمَعْرُوفِ وَلِوَالِدٍ وَلِأَقْرَبِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا ثَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتيت فرعون وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك وأموالا في الحياة قَبَّنَ ثُمِثْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَكَّى يَرَوُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمِ قَبَّنَ عَلَى